إِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ النَّظِّ بِعَلَيْهِمْ وَلَضَّ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يرعلكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنه جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا قالوا وجدنا عليها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 وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الطلالة إنهم اتخذوا الشياطين أوليانا يحسبون ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا وشربوا, وكلوا وشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اتداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار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 ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط